I'll ينعتهك يسح وجهها على ليال سار وابلع عليها على الماء فارق يسقي متاهين من على فخوذة ولا حتم طارقها وليرتوات بالمطر والمباقى والراح والارضي يا مزي انت اسبوعي واحد نشوف رضي مخضر واسبوعي ثاني نسير في حدائق حدائق نوانس يعشق قلب اللي يضل طاب المقام يا شبينا وع الرحمن زار وطنا دين اللي جا وطاوي فاجا صفر على كيفا الضرماني استر سبنا ما هو بمحرقان <تصفيق> وهذه طرات العمر والوقت افتوار سود الليالي يا باه ذا تصافه مر تنتجي يا ابو سلطاني وورا ونفسي طموحاتا وش لون حق منها يا ابو سلطاني وورا ونفسي طموحاتا وش لون yo'mo hat